الحسن وابن سيرين وطاوس والشعبي والنخعي قاله في المغني وقال إن ظاهر كلام الإمام أحمد جواز أخذ المعلم ما أعطيه من غير شرط وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وهو مذهب مالك والشعبي ومن من رخص في أجور المعلمين أبو قلابة وأبو ثور وابن المنذر ونقل أبو طالب عن أحمد أنه قال التعليم أحب الي من أن يتوكل لهؤلاء السلاطين ومن أن يتوكل لرجل من عامة الناس في ضيعة ومن أن يستدين ويتجر لعله لا يقدر على الوفاء فيلقى الله تعالى بأمانات الناس التعليم أحب إلي وهذا يدل على أن منعه منه في موضع منعه للكراهة لا للتحريم قاله ابن قدامة في المغني واحتج أهل هذا القول بأدلة منها ما رواه الشيخان وغيرهما من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءتهم رأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها إياه فقال ما عندي إلا إزاري فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك فالتمس شيئا فقال ما أجد شيئا فقال التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم سورة كذا وكذا يسميها فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها بما معك من القرآن وفي رواية قد ملكتكها بما معك من القرآن فقالوا هذا الرجل أباح له النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل تعليمه بعض القرآن لهذه المرأة عوضا عن صداقها وهو صريح في أن العوض على تعليم القرآن جائز وما رد به العلماء الاستدلال بهذا الحديث من أنه صلى الله عليه وسلم زوجه إياها بغير صداق إكراما له لحفظه ذلك المقدار من القرآن ولم يجعل التعليم صداقا لها مردود بما ثبت في بعض الروايات في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن وفي رواية لأبي داود علمها عشرين آية وهي امرأتك واحتجوا أيضا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم الثابت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله قالوا الحديث وإن كان واردا في الجعل في الرقية بكتاب الله فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب واحتمال الفرق بين الجعل على الرقية وبين الأجرة على التعليم ظاهر قال مقيده عفى الله عنه الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الإنسان إذا لم تدعه الحاجة الضرورية فالاولى له أن لا يأخذ عوضا على تعليم القرآن والعقائد والحلال والحرام للأدلة الماضية وإن دعته الحاجة أخذ بقدر الضرورة من بيت مال المسلمين لأن الظاهرة أن المأخوذ من بيت ما المسلمين من قبيل الإعانة على القيام بالتعليم لا من قبيل الأجرة والأولى لمن أغناه الله أن يتعفف عن أخذ شيء في مقابل التعليم للقرآن والعقائد والحلال والحرام والعلم عند الله تعالى قوله تعالى قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين الآية ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أمر نبيه نوحا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن يحمل في سفينته من كل زوجين اثنين وبيّن في سورة قد أفلح المؤمنون أنه أمره أن يسلكهم أن يدخلهم فيها فدل ذلك على أن فيها بيوتا يدخل فيها الراكبون وذلك في قوله فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين ومع نسلك أدخل فيها من كل زوجين اثنين تقول العرب سلكت الشيء في الشيء أدخلته فيه وفيه لغة أخرى وهي أسلكته فيه رباعيا بوزن أفعلا والثلاثية لغة القرآن كقوله فاسلك فيها من كل زوجين اثنين الآية وقوله أسلك يدك في جيبك الآية وقوله كذلك سلكناه في قلوب المجرمين الآية وقوله كذلك نسلكه في قلوب المجرمين وقوله ما سلككم في سقر الآية ومنه قول الشاعر وكنت لزاز خصمك لم أعرد وقد سلكوك في يوم عصبي ومن الروباعية قول عبد مناف الهذلي حتى إذا أسلكوهم في قتائده شلا كما تطرد الجمالة الشرد قال مقيده عف الله عنه الذي يظهر لي أن أصل السلك الذي هو الخيط فعل بمعنى مفعول كذبح بمعنى مذبوح وقتل بمعنى مقتول لأن الخيط يسلك أي يدخل في الخرز لينظمه كما قال العباس بن مرداس السلمي عين تأوبها من شجوها أرق فالماء يغمرها طورا وينحدر كأنه نظم در عند ناظمه تقطع السلك منه فهو منتثر والله تعالى أعلم قوله تعالى وأهلك إلا من سبق عليه القول الآية ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أمر نوحا أن يحمل في السفينة أهله إلا من سبق عليه القول أي سبق عليه من الله القول بأنه شقي وأنه هالك مع الكافرين ولم يبين هنا من سبق عليه القول منهم ولكنه بين بعد هذا أن الذي سبق عليه القول من أهله هو ابنه وامرأته قال في ابنه الذي سبق عليه القول ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين إلى قوله وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقال فيه أيضا قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح الآية وقال في امرأته وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح إلى قوله مع الداخلين أيها المستمع الكريم، نكتفي بهذا القدر، وإلى لقائنا القادم إن شاء الله، استودعك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.